نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قال أثابه الله بعدما ساق النصوص في العناية باليتيم تلك هي نصوص القرآن في حسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه مما يفصل مجمل قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر لا بكلمة غير سديدة ولا بحرمانه من شيء يحتاجه ولا بإتلاف ماله ولا بالتحيل على أكله وإضاعته ولا بأي شيء من ذلك بالكلية لا في نفسه ولا في ماله والأحاديث من السنة عديدة بالغة مبلغها في حق اليتيم وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس به وأشفقهم عليه حتى قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وفي رواية أبي هريرة عند مسلم ومالك كافل اليتيم له أو لغيره أي قريب له أو بعيد عنه قال المؤلف أثابه الله تنبيه ليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه بل ذلك من كما قيل فقس ليزدجروا وميك حازما فليقص أحيانا على من يرحموا قوله تعالى وَأَمَّا السائل فلا تَنْهَرَ قالوا السائل هو الفقير والمحتاج يسأل ما يسد حاجته وهو مقابل لقوله جل وعلا ووجدك عائلا فاغنى أي فكما اغناك الله بلا سؤال فإذا أتاك سائل فلا تنهر ولو في رد الجواب بالتي هي أحسن ومعلوم أن الجواب بلطف قد يقوم مقام العطاء في إجابة السائل وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد ما يعطيه السائل يعده وعدا حسنا إلى حين ميسرة أخذا من قول الله جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا قال صاحب التتمة أذابه الله وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى بيتين عند هذه الآية في هذا المعنى هما قول الشاعر إن لم تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي وكما قال الآخر فليسعد النطق إن النطق إن لم تسعد الحال وقيل السائل المستفسر عن مسائل الدين والمسترشد وقالوا هذا مقابل قوله جل وعلا ووجدك كضالا فهدا أي لا تنهر مستغنيا ولا مسترشدا كقوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا على الجاهل حتى يتعلم كما في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد حين صاحبه الصحابة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وكالاخر الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت واقعت أهلي في رمضان حتى كان من أمره أن أعطاه فرقا من طعامه يكفر به عن ذنبه فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله فقال قم فأطعمه أهلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف للمرأة في الطريق يصغي إليها حتى يضيق من معه وهو يصبر لها ولم ينهرها بل يجيبها على أسئلتها وقد حث صلى الله عليه وسلم على إكرام طالب العلم وبيّن أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وأن الحيتان في البحر تستغفر له رضا بما يصنع قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث النعمة هي كل ما أنعم الله به على العبد وكل ما ينعم به على العبد من مال وعافية وهداية ونصرة فقيل المراد بها المذكورات والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله وإعطاء السائل كما أغناه الله وتعليم المسترشد كما علمه الله وهذا من شكر النعمة أي كما أنعم الله عليك فتنعم أنت على غيرك تأسيا بفعل الله معك وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية وحديث والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها كما في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله أي كل نعمة ولكن الذي يظهر أنها في الوحي أظهر أو هو بها اولى او أو هو أعظمها لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال نعمتي وقال هنا نعمتي ربك وقد قالوا في مناسبة هذه السورة لما قبلها إن التي قبلها في الصديق وهي قوله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وهنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى مع الفارق الكبير في العطاء والخطاب قال صاحب التتمة أذابه الله والواقع أن مناسبات السور القصار أظهر من مناسبات الآي في السورة الواحدة كما بين هاتين السورتين والليل مع الضحى ثم ما بين الضحى والشرح إنها تتمة النعم التي يعددها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا على ما ستأتي الإشارة إليه في محله إن شاء الله تعالى قال وأعلم علما بأن بعض العلماء لم يعتبر تلك المناسبات ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة فلا ينبغي إغفاله وما كانت خفية فلا ينبغي التكلف له أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الضحى ويكون لقاؤنا بعده في تفسير سورة الشرح إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته